Sposób pragmatycznych, które są bardzo أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير الْمَغْضُوبِ عليهم ولا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 هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلاب والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن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 هَارِي وَمُنْشِئُهَا رَفِ الْلَيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ يَجْرِي إِذَا أَجَلٌ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 فَلَهُمْ مَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَذْلِ فَبِهِمْ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ ختار كَفُورٍ يَا ستتقوا ربكم وخشوا يوما. يوماً لا يجزي والد مع ولده ولا بولوت هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله فلا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 وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تبور